رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره أن يحيط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها فإذا علقهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به فذلك من متين حيله وقوي مكره ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الخفية أن خوف من جمعه المؤمنين فنفر طالب الآخرة منه وبادر التائب يخرج ما في يده ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه وفي خفايا ذلك عجائب من مكره وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشائخ الذين يقتدي بهم التائب فيقول له أخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد ومتى كان لك غداء وعشاء فلست من أهل الزهد ولا تنال مراتب العزم وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طموحه بصلة الإخوان أو يحسن عنده صحبة السلطان لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته فيقع في أقبح مما فر منه ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه السلام كان كثير المال. حتى ضاقت بلدته بمواشيه وكذلك لوط عليه السلام وكثير من الأنبياء عليهم السلام والجم الغفير من الصحابة وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج للتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم حي وكان أكثرهم يخرج فاضل ما يأخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحال فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم فلما احتاجوا إلى قوام نفوسهم ذلوا وهم أحق بالعز وقد كانوا قديما يكفيهم من بيت المال فضلات الإخوان فلما عدما في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه وليته قدر فربما تلف الدين ولم يحصل له شيء فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مدارات ظالم أو مداهنة جاهل ولا يلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون فما الفقر إلا مرض العجزة وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض اللهم الا ان يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف فليس ذلك من مراتب الابطال بل هو من مقامات الجبناء الزهاد وام الكاسب ليكون المعطي المعطى والمتصدق للمتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء ومن تامل هذا علم شرف الغنى ومخاطره الفقر